أبلغكم رسالات ربي وأنا لَكُم ناصح أمين أو عجبتموا أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ بَعْدَ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخُلُقِ بَطْشًا فَذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قُولُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ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 فَدَرُوها تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنَّ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ